قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه قال المؤلف أثابه الله تقدم للشيخ رحمه الله بيان قضية أخذ الكتاب وحقيقتها عند قول الله تعالى ووضع الكتاب الآية من سورة الكهف وكذلك بحثها في كتابه دفع إهام الاضطراب وبيّن القسم الثالث الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره وفي هذا التفصيل في حق الكتاب والكتابة وتسجيل الأعمال وإتائها بنصوص صريحة واضحة كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقولهم صراحة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فهو كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة ويقرأه كل إنسان بنفسه مما يرد قول من يجعل أخذ الكتاب باليمين أو الشمال كناية عن اليمن والشؤم وهذا في الواقع إنما هو من شؤم التأويل الفاسد الذي لاد عليه والمسمى عند الأصوليين باللعب نسأل الله السلامة والعافية قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية الظن واسطة بين الشك والعلم وقد يكون بمعنى العلم إذا وجدت القرائن وتقدم للشيخ بيانه عند قول الله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها أي علموا بقرينة قوله ولم يجدوا عنها مصرفا وهو هنا بمعنى العلم لأن العقائد لا يصلح فيها الظن ولا بد فيها من العلم والجزم وقد دل القرآن على أن الظن قد يكون بمعنى العلم بمفهوم قوله تعالى إن بعض الظن إث فمفهومه أن بعضه ليس إثما فيكون حقا وكذلك قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم قوله تعالى ما أغنى عني مالية قيل فيما إنها استفهامية بمعنى أي شيء أغنى عني مالية والجواب لا شيء وقيل نافية أي لم يغن عني مالية شيئا في هذا اليوم ويشهد لهذا المعنى الثاني قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب وتقدم للشيخ رحمه الله في سورة الكهف كلام على هذا عند قول الله تعالى ولا إردت إلى ربي الآية وكذا في الزخرف عند قوله ولولا يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا الآية قوله تعالى هلك عني سلطانية أي لا سلطان ولا جاه ولا سلطة لأحد في ذلك اليوم كما في قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراع وقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الآية فيه عطف عدم الحظ على طعام المسكين، على عدم الإيمان بالله العلي العظيم، مما يشير إلى أن الكافر يعذب على الفروع. وقد تقدم للشيخ رحمه الله ببحث هذه المسألة في أول سورة فصلت عند قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال المؤلف اذابه الله وكنت سمعت منه رحمه الله تعالى قوله كما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه كما في قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد ومما يدل لزيادة الكفر قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وتقدم للشيخ رحمه الله مبحث زيادة العذاب عند آية النحل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم إضافة القول إلى الرسول الكريم على سبيل التبليغ كما جاء بعدها قوله تنزيل من رب العالمين والرسول يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل جبريل عليه السلام وقد جاء في حق جبريل قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهنا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرينة قول الله تعالى وما هو بقول شاعر وبما عطف عليه لأن من اتهم بذلك هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فنفى ذلك عنه فيكون في ذلك كله إثبات الصفة الكريمة لسند القرآن من محمد عن جبريل عن الله وقد أشار لذلك في الآية الأولى في قوله مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون فأثبت السلامة والعدالة لرسل الله في تبليغ كلام الله وفي هذا رد على قريش ما اتهمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا رد على الرافضة دعواهم التغيير أو النقص في القرآن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان هذا المعنى وهو على ظاهره عند الكلام على قول الله تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا الآية وهو على سبيل الافتراض بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استبعد أبو حيان أن يكون الضمير في تقول راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه عليه الصلاة والسلام وقال إنها قلئت بالمبني للمجهول ورفع بعض وقال وعلى قراءة الجمهور يكون فاعل تقول مقدرا تقديره ولو تقول علينا متقول وقد ذكر تلك القراءة كل من القرطبي وصاحب الكشاف ولكن لم يذكرها ابن كثير ولا الطبري ولا النيسابوري ممن يعنون بالقراءات مما يجعل في صحتها نظرا فلو صحت لكانت موجهة ولكن ما استبعده أبو حيان ومنعه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الواقع صحيح غير أنه على سبيل الافتراض فليس ممنوعا وقد جاء الافتراض في القرآن فيما هو أعظم من ذلك كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والنص الصريح في الموضوع ما قاله الشيخ في قول الله تعالى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قوله تعالى وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم في هذا نفي كل باطل من شعر أو كهانة أو غيرها ولكل نقص أو زيادة عن القرآن الكريم تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان إضافة الحق لليقين ومعنى التسبيح باسم ربك عند آخر سورة الواقعة وحق اليقين هو منتهى العلم إذ اليقين ثلاث درجات الأولى علم اليقين والثانية عين اليقين والثالثة حق اليقين كما في التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين فهاتان درجتان والثالثة إذا دخلوها كان حق اليقين ومثله في الدنيا العلم بوجود الكعبة والتوجه إليها في الصلاة ثم رؤيتها فيكون ذلك عين اليقين ثم الدخول فيها فيكون ذلك حق اليقين وكما نسبح الله وتسبيحه هو تنزيهه فكذلك ننزه كلامه لأنه صفة من صفاته بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا منهين ما وضعه المؤلف في تفسير سورة الحق وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة المعارج فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته